بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبه فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأسابهم فتحا قريبا وأسابهم فتحا قريبا ومظالم كثيرة يا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ فعجل لكم هذه وكف أيدينا ناسعا عنكم ولتكون آيتين للمؤمنين ويهتيك سراقا مستقي وَأُخْلَا لَمْتَقَدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ عَاقَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْنِ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِي كفروا لولوا لدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل تبديلا وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكة بعد انظركم عليه هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي نعكو فمن يبلغ محلة لم تعلموا أن تضطهون فتصيبكم منهم معروة بغير علم، فتصيبكم منهم. عرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لن تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً لي جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله مسكينة على رسوله. والزمهم كلمه اتقوا والزمهم وكانوا احق بها واهلا وكانوا عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لَتَنخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ محلقين رُؤُوسَكُمْ لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي say i to no وردا سيمعون في وجوه من اثر السجود ذلك مسرهم في التوراة وما كانوا آخره يشقه فانذره فاستغله، فانذره فاستغله، فاستوى على سوقه يعجب الذرائع ليضربهم الكفار، وعد الله اللعنة. والعظيم صدق الله العظيم